سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفة فالزاجرات ججرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد لو تسورة وذيق من الصف سيسمى الرب ذحنيني تورد الحنى أحق وذيق من الصف المليك ذويذ إنهار نسينا ذويذ قرن القرآن رب ونحشيوا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد بذي جنوان ذرقعا ذي خليلان جرسا ذبب الجهان الشرق ذي الدمور ذرغرق أنزينهن إقربا ذي ثلانة دي, دي شبحا أنحفظ وفي الساوض كل الشيطان مجهور لا يسمعون إلى الملائل على ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتباه شهاب ثاقب أرسلني وهلوا علي من كل جهه ترجمن في الند في اللشن ذي رخس لاحتفق الريح حشوح ورسند حواس اثي بعد الفرس في توجه في صرا فاستفتهم وهم اشد خلقا ام خلقنا انا خلقناهم من طين لاجب بل عجبت ويسخرون اش سقتي إققوان ذكران خلق أكد نكون هنا خلقا ذقروا ضيسعان رغريا استعجفوا ضمك سيدفان أثني ذلت مسخرا وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأواية استسخرون وقالوا إن هذا إلا شحر مبين ميل لوثن رشذا نثني غثت ميظراً المعجزاً أذب ذنت مسخراً أسقراً وقنيع أثني فندس حر أهذا متنا وكنا طراباً وعظاماً لنا لنبعوثون أو آباؤنا الأولون من المثنق الذكار الذي يغسان أذب غاد نكر؟ أهذا الجذوذ النوع مزوراً مذكراً قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم ينظرون إنسن أنعى مذكرم ينهون ومذريث ينعق ذريلين نهنة ذرن خيلان وقالوا يا ويلنان هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أشينين الوخذ النغ أذوقي ذاست الحساب أذوقي ذاست الشرع وإنك نفس شد بم الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم سؤولون أذوقي نربي المليك أجمع ثدوذ أذوي ذي من أثنين أذوي نكني لنا عبذا من غير ربي أمرث أسن أفريض غرجه النماء حفظ السن أثنى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مسلمون أثنين أي غركة ميوجم حد اللي هو ياض ننسف وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ذا زندر الألام ندخون والنومين الألام والنزمي أكون حتى ندخون وكان قطغان فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأعويناكم إنا كنا غاوين إبضغ من الله ووالنبذن أقرأ أصنع رضا مرة العثاب ذا الصحن السيذر فيكون امينه ذا يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين أثنى السن مرة ذراع تفهم شرحنت أكا جنسنا نخدم إيو ذي لن دمشو إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون اهنانا تاركوا الهتنا لشاهر جنون نفنلا تكبرن ميلح دشننان وشوي الضم ربي اقرنش غاننج ودخنينينا عبد غفوا مدحم شلوب بالجاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب وما تجون الا ما كنت تعملون اتند الحقدي باليوم وريخوجف جنبياه عشان نقلكو نتعرضم راعه فني قريحن ورتشيمر الجزاء حش غفين خدما الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء الذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون لكن العباد الربين وذا كن يصفن ذي الصح استعان الرزق معلوما ذي الفهية ذي ذي نذي الجنث النعيم غفش راير مقفل فلسنا ذا دويرا سيركاس نشراب صار ملور زيذ مرث سوان وريس عرواي اللعقير نهني مسوان ترسكران غرسن ثوم رحين الطيط في ذي سروسن ألنسد يعرفين الجنث أمن لؤلؤ لؤكم سن فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أهنك لم المصدقين أهذا متنا وكنا طرابا وعظاما لنا لمدينون وديزي ديكسن غرواء من المثنق لذكار الذي يغسان ذغان حسر قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كتلا ترديني وللا نعمة ربي لكنتم المحقرين إن يسن ما تضرأمت يعد مقر يضرأت في, في المسك تزدخلت إن يسحق ربيا أقرب في رضي الشيء يو كان رحون ففيو ترق ذك أفما نحن بميتين إلا مهتتانا لولا وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون إهذين دون تسمسات حشر مثمز وروث نقوم بسيطة كمسيطة نحن الجنة من الصحة وهذا أربح أريد أن يربح أكثر إذا أشتغل مجراق أذ خدما وهذا خدما أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم إنها جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين أذونا يا خير تيرمت نغذى التجرى من الزقوم نقمس في الفثن الضرمين نتستم ذى التجرى ثم غد لجهنما الزمار يستمشفين أغريق الرين الشوطن فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إِنَّ لهم عَلَيْهَا لَشَوْبًا من حَمِيمٍ ثم إِنَّ مرجعهم لَإِلَى الْجَحِيمِ نهني ذي ثلاثة سن ألا ما تشورني عباغ وم بعدها استخلاضا فلسما نركمن وم بعدها كنا إنهم الفواباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون أثني ذكا جدفان رجل ذنسنت وظلجن مثل ذفيرسنتجرى ولقد ظل قبلهم أكثر الولين ولقد رسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين سوى ظلرن قبلنسا الكثرة دق مزورا أقلغن شقعد ذكسا وذكارثني نظرا السمقرم في تقرا ابو ذاكت ونظرا حاشا لعبادها الربية و الذكين يصفى ولقد نادانا نوح فلن يعمل مجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين إما يغضي السوء النوح أقرد سريقه إن نجاتيك ذي مولانيس ذي ثم قراته نقم الدرياش الفيرش اذن نهر ديقيمن نجد في لشد حكون يجير ندي ثدون اكش صواضن السلام اخرقيتك الملان اكنني ذي الجزاء ابو خدم الرحشان نستدير على ذا واذا شك نيونا ومن بعد نسهر قويض وان مشيعته لابراهيم إذ جاء أربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفك النال هتن دون الله تريدون فما أظنكم برب العالمين ذكر فعي سيد رهيم إميديوس غرب بيس السور ذزد هنصفان إين نبا ذزد القميس ذشو ثكلت عبذا أمكتف غامي اللي كتبت الجام ربي نشوث النوام ونخذم ذي لخرث فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين يفكث مغرس ثلان ينيس أقري ضنغ روحا خل فانتذف كرسان فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين ينسرغ لصنا من سن إن يسن أي غرؤد يفضل كذلك سن سفوسين سيفوس فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وستند غرس العجلان إن يسن أمشي ثعب ذم أين الثلاء مثل الجرم سجم ربكني خلقا إذ وينك لا قالوا بنو بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم السفلين أنن أذنث الكوشا في جرم تزدخل فرنو فتمس وندينه سري وصطف ان سمب ودام وقال اني ذاهب الى ربي شهيدين ربي بلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم يسنق لروحا إن نقي روحا غرفه في اذي المرج عرب في قد الدريان في جعر الصالحين انبشري في سوق إسماعيل عليه السلام يرزني يفهم ذا العقل فالما بلغ ماه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين مقبضك نفس عوان إني أمي مظريغ ذي ساركيث أماك نزريعك مقرشت نحن هو رعا إيناد أباب عزيزا أخذ الميندس ومرض أي صفظ إن شاء الله ذي قدكني صبرا فالماء سلما وتله لجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزري المحسنين يميردن سرقادان يحب منسف ذم من الشورج ايراهيم ثم نفس ترجف نيه في تكينيد خدم من الحشان ان هذا له البناء المبين وفديناه بضح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك من زي محشين انه من عباد المؤمنين ذويه ذر فما عور نستف شوي نجلو ذخر مير نجد فل صد حكون رجير ندي في الدون شر من غي ابراهيم ككني در الجزاء وبدي الحسان نستدوا على هذا النار وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم فيه مبين أنفشره الإسحاق ذنفين ذقوذ صرحا أنفور كسنة الإسحاق ذدر ينسا ونقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين أقرغ نفكد النعمة إموسى يكذ هارون ننجاة ذر قوم النسن ذر ذل مصفة مقرات النصيث نلمغر ذن ونيلن وآتناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وطركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نزي المحسنين إنهما من عباد المؤمنين فكثفت زندن في كثبان نمريس نفري في يقام نجد في اللس ندحكون نجد إسلام غفمو سنهارون أكا جني ذي الجزاء أبوذي خدمة الحسان نثني ذي العذادنا وقذاكني يمنا وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتخون أتدعون بعلا وتنهارون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الولين إلياس ذي قد شقع يمشنين نغير قوميش وثغث مرى ربي اتعذ ببعلن سجان ونيفن ويدي خرقان بعد الاصنام يعبدن اضربي مذبثا هون اذ باب الجدود هنوان وقذك لمحضرون الا عباد الله مخلصين وتركناه عليه في الاخرين سلام على الياشين إنا كذلك نزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين اسشدفنت يهمسا أدكو حضرا ذي العثاب حاشا لعبادة ربية واذا كني صفان الصح نجد في اللي سدحكون نجد نيدة الدون اسلامي لها لنيسين أكاين ذي الجزاء أبوذي خدمة الرحسان نستذي العبادة النار وكذا كن يمنا وان لو تندى من المرسلين اذن جيناه هو اهله اجمعين الا عجوز في الغابرين ثم دمرنا الاخرين لطزقيدك للشجع ننجث النكن ملان نستياك دي حشث مواثني قران ام بعد نستنقر وإنكم لتمرون عليهم مسبحين وبالليل أفلا تاقلون فلسلت سعدين فالصبحيث مرث صفرم أذيض توهمت سعما وإن يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشعون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يونس ذي قيدن شقع إميقر وردي القوميس غرث فلوكث النعبان هي مقرعت فغد فلاش صغرت إرقفث ذي النحوثي نستوار يخدم المريح رو كان مشي ذا سبح ذا نقيميث عبو ألمان بسم ذكرا حجب فنبذناه فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف يجيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين أنظر في ذي الخاليون النسان يضعف ذا معلار النسان غدفل لاستقسعيث نشجعيث غار مياته رف أن العباد أعدك أكثر ومنن نجثنا تمتعان الميكفان رجرنسان فاستفتهموا ألا ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون اشتق سيزا امش يسعى بفيك ثلس للدريا ماذا نهني يسعى نذراش نغنى خلق الملايك ذنثا ونهني حذرا ألا إنهم من افكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون اي هو ارك تداقيم وين كلد قرن اشعر ربنا الدريه يا ختني فيك الدبان امك كي تختار فيلاش ماشي غير اشي كيختار ام, أم شك قالت حكما اي غير ورت لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم وان كنتم صادقين ماذ سعمل بيانفان او اسدرك تفنون ماذس حلد قرم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون اقمن هرس الملايك النسبة هي ان الملايك علمان العثفة سحضرا وذا كنني كفرا سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو وصال الجحيم ربي سني سني بعذ غفينا لدقارا حشل الربين وذا يصفن ذي هنا وذويذة لتعب ذم أرثزم المسكين الخمحد حشوين في تجارة ثمس وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أن نندي المليكات نكون نغكين من الله كليون نصف ومضقيش نكون نستقل من الصوف نكنين لتسبح ربيع وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الولين لكنا عباد الله مخلصين فكفروا به فسوف يعلمون غسك لدقرا لكنس الكتاب عن الكتاب أم ذكني زورا فرن اللغة للعباد الرب وذكي صفان هفرنيس إميد يبض نقرأ ذو القرار الدكع المن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرصرين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون أول النغ أثني زوار إلا عبادنا امشق عن ذو نهنيس ونصران ذو الجنود غيق الفن فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون الجثن كان شتسوعة أزريثا أثنى فظرا أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون غلع ثفن غيحارا مرد يوض سوهنين سن ذي الصبوح أمشون في اللسن الجسن كان شات شوية زر ولهنه نظرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطاسق علي بذيش والعز غفين دنان ذي السلام غف المرسلين أن أحمد ربه من الشكار أذن الشيباب تخلقيه